شركة الخليج للإنتاج الفني تقدم منهج الاصلاح والحق والعدل والورد تفهم علينا وتستدل منهج الاصلاح والحق والعدل والورد تفهم علينا وتستدل صفح لي قران واقرأ آياته والدليل اتحقت من تباهاته صفح لي اقرا واقرأ والدليل اتحقت من تباهاته يا هو نعمل ولي أغلى من وهلي يا درع يا ولا ونعمل ولي أغلى من وهلي يا لي انتاج شركة الخليج الثقافية نزت <مزد> انت وكل ما نستحقناك ما يهمنا تزور بها وراقك من نسوهل هيدا راح لي صوتك من نسوهل لي انا ربك طهرك من النجس انت تقدر تحكم الجن والانس لي انا ربك طهرك من النجس السياسه البيك لعبه الدمارها والشريعه انت لصنتدس دمها السياسه البيك لعبه الدمارها والشريعه انت لصنتدس o'rni men nasuhim qayerda من مثالك ما وصلت المنصبك بموالك الرئاسه تريد من مثالك ما وصلت المنصبك بموالك السبب يا سيدي يعدونك لان شلت الفخره بين عيونك السبب يا سيدي يعدونك لان شلت الفخره بين عيونك انت ابن العزاني ترى <تصفيق> عيني اغلى من ناسو هالي هيدارا هالي اي انت حبن الازالي هيدارا هالي من ناسو هالي هيدارا هالي ناتي ناقش حالي